تاركو فيك جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضل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 وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعد أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 جنة أرفتموها بما كنتم تعملون.